en het Walla niet te zeggen, maar het is niet te zeggen, maar het is وَقَالُوا te zeggen, maar لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك, فأولئك عند الله هم الكاذبون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 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا لئذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا, قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائهن او اباء آبائ بعولتهن او ابنائهن او ابنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن.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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون ركاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي آتاكم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 المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري ينقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه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 يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ويزيدهم من فضله وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الضمآن ما حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أَوْ كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يزجي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ من السماء من جِبَالٍ فِيهَا فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار. ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ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 فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمَنُوا منكم وعملوا الصالحات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 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات, غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم